أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّى ثُمَّ شقنا الأرض شقًا فأنبتنا فيها حب وعين ب وقب ب وزيتون ونخلة وحدائق الب وفاكهة وأب متى عليكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصلاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يوم إذ شن يغني وجوهه يوم إذ مسفرا ضاحكة مستبشرا ووجوهه يوم عليها غبرا تَرَهَقَهَا قَتَرَه أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ